يا سلام وهذه في خطر الناس المجنيه وفي خطر صفوره والناس تعقوب الليل وناس الغرباء هذا to say that We're matters or any what can lets you You know.